إذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء هذه الصلاة تلك التي هي اثقل الصلاة على المنافقين لا يكتمل الصف الأول عادة فجاء بعض الصبية واق يشطفوا في الصف الأول ما نؤخرهم لأنه في هذه الحالة لا يبعدون الرجال عن منزلتهم وهو الصف الأول أما إذا كان في هناك صفوف فيؤخرون، هذا كان ولا يزال هو رأيه بالنسبة لأهل الحسبة هل لهم أن يراقبوا اذا شكوا في بعض البيوت ان هذه البيوت تستغل في اباحه بعض الاعراض وهدك بعض الاعراض ووالاخرها يجوز لهم مراقبة مثل هذه البيوت ووضع الاعين عليها المراقبة من الخارج يجوز اما التجسس لا يجوز شكاك <تصفيق> حصلت مشكله في فتره قريبه في الحي عندنا انه احد يعني حتى من الذين يعتادوا صلاه الفجر لكن سكن مؤقت في المنطقه اشتبه او خلينا نقول راى إحدى النساء دخلت دكان فهو بطبيعه حاله كان رايح على الدكان نفسه ورده مغلقة الدكان فدق الباب الباب زجاجي وله ستاره اللي قال له إنه انا عم بعمل جرد فارجع بعدين يعني حس افتكر عامل مصري فقال له باللهجه مصريه قال له نعمل جرد وارجع بعد ساعه فهو ظل جالس باب الدكان ومعه واحد تاني حتى يعني بعد ساعة زمان تم فتح الباب ووجدوا المرأة معاها شوية اغراض كأنها بتشتري اغراض يعني عنده فهو ابتدى بقول لا انت ما بتخجلي ما بتستحي فقالته جوابها كان برضو وقح اخيمائي لك حاله حالة طلعت وهو اشترك هو دكنجي بالكلام وبال... ال... ال... هو حاول انه يعرف مين هاي المرأة في المنطق واستطاع انه يعرف فطلب انه يقابل وعرف انها حتى متزوجة فطلب يقابل زوجها فوقف امام الباب بيسأل مين هل الرجل صاحب البيت موجود بيسأل احد الاولاد فقال له هاي جاي اتعلم انت جاي بسيارة. فقال والله احنا بدنا في موضوع خاص فلو سمحت تلاقينا في بيت فلان بهاي الفترة حصلت نوع من المشادة انه المرأة كأنها اشتبهت فنزلت تصرخ على زوجها لا تسمع من هذول جماعة حرامية بدهم يسرقوا البيت وصارت مشكلة ويجوا عنا كأنهم التمسوا الوالد واخنا وبدوا يشرح الوضع تاعهم والزوج ابتدى يشكو على الجماعة هذوك بانهم قذفوا. يتاهمون. يتاهمون وبيقذفوا محصنا. فكنا انا وابا عبدالله والوالد مصحنا الرجل ذاك انه ما بيصير يجزم لانه كان يجزم بانهم عملوا شيء يعني. يعني كان قل لا يجوز انك تجزم حتى نخفف الموضوع لانه موضوع خطير اصبح يعني. وقلنا للرجل انت ادرا بزوجتك وباهلك حاولنا نخفف الموضوع قدر ان كان. وقنع منا الرجل اللي هو شكأ أو اشتبه وعمل أثار الضجة قنع منا أنه لازم يعني يخفف كلامه لأنه أصبح الموضوع خطير شوي وابتدى يتراجع شيئا فشيئا لكنه طرح يعني كل شوي كل ما يتراجع كأنه يراجع مخه ويرد يرجع ويقول يا أخي لكن رأيت شيء يعني وكأنه بده يرد يفتح الموضوع مرة ثانية ونحاول إحنا انسكت حتى طلب النصيحه وقال طيب ماذا افعل اذا شفت شغل زي هيك ما اقول لزوجها ما اقول ل ما اقول لحد احنا نصحناه بانه يتبع النصيحه اللي هي بهدوء وما في داعي انه تقول اكثر من هيك يعني او او ايش عليه لو واحد اشتبه زي لها يغلب عليها الظن بانه فعلا وقع شيء فهل لا يبالي ويروح للزوج ويحكي له كل شيء كما رأى قل له يخشى من انه تصير مشكلة وكانت فعلا ممكن انها تصير مشكلة فيها دم وفيها قتل خاصة انه من عائلات يعني في المنطقة فشو رأيك في موضوع زي هيك يعني لو واحد احدنا اشتبه ورأى كما رأى اخونا هذا في رأيي هو محاولة الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة أرى من المصلحة أنه لا يجوز كتمان ما راى ذلك الرائي الذي أغلق المحل في وجهه بعد أن رأى المرأة دخلت إليه لا أرى أنه من مصطحة الزوج أن يكتم عنه هذا الذي رآه ذلك الرجل لكن درءا للمفسدة التي دندنت حولها كان ينبغي أن لا يبلغه بشخصه وجها لوجه دفعا للمفسدة وانما يكتب تنبيه وتحذير من ان تتورط هذه المراه وتقع في الفاحشه لاني رايتها دخلت دكان الفلانيه وانا قادم اليها واغلق الباب وانتظرت الى بعد ربع ساعه نص ساعه حسب ما هو يدعي حتى خرجت طبعا من الناهي الشرعي لا يستطيع أن يقذفها ولا يجر دون يتهمها في عرضها لأنكم تعرفون الحكم الشرعي أنه لا يثبت إلا بأربع شهود وبالرؤية الجلي الواضح البين وهنا لا شيء إلا من وراء جدار فقد فقد يكون وقع وقد يكون لميخا فإذاً هو يحكي الشيء الذي رآه ولا يقول هناك زنا لكن يكتفي أن يحكي ما رأاه ثم ليس ذلك مباشرة لأنه زمن فاسد اليوم ويتهم البريء ويبرئ المتهم فهذا الذي يعني الجمع بين مصلحة ودفع المفسدة الاصل هو ان يصوم المسلمون جميعا اذا ليس حديث يوم تصومون وفترة يوم تفترون والاصحاء يوم تضحون ليس ليس دليل هذا دليل لصيام المسلمين كله جميعا ان بعض اخوانينا يسدل بهذا الحديث على على ذهبتم يدي لا لكن في اخر نحن بس من باب دفع المفسد الكبرى بالصورة وان الاصل ان يصوم المسلمون كلهم لا. الاهل الغربي يصومون برؤيه أهل الشرق والعكس ان صح فالمسلمون جميعا يصومون صوما واحدا لكن الذي يقع الله لكن الذي يقع هو أن المسلمين متفرقين في صيامهم كما هم متفرقون في كل شيء فاذا صام اهل بلد أو اقليم قبل اقليم آخر والإقليم الآخر أراد أن يتمسك بأصل الحكم صوم لرؤيته وأفضروا لرؤيته فسينقسم البلد الواحد إلى قسمين ما يكفينا نحن انقسام الدول بعض على بعض، فلا نريد أن نزيد في الفرقة فرقة وهو أهل البلد بل أهل البيت الواحد يصبح فيهم صائم ويصبح فيهم مفطر هذا شيء تأباه الشريعة ولذلك فقاعدة دفع المفسد الكبرى بالصورة هي التي أوحت إلينا أن نقول بما سمعت وليس هناك دليل خاص الدليل الخاص هو أن المسلمين جميعا يصومون صوما واحدا ولو أن اخليم يتأخر عن اخليم ساعة ساعتين ثلاثة اربع كلما اختلفت بعد المسافة مشتدد كلما اشتدت مسافة تأخر لكن يصومون على رؤية اي بلد كان ما تقول شيء لكن نسيء تعلمون ان التأمين الجامي تبدل غير على الاليات فالان اذا اصيب او اذا اصاب احد السائقين شخص آخر بأذى بسيارته هل يأخذ مما تدفع شركات تأمين لصالحه ما يأخذ لصالح غيري لصالحه بحيث أنه هو يستفيد لنفسه ما يأخذ فإن خرج له بحكم هذا النظام من التأمين فهو كالمال الذي كان أودعه في البنك وعطوه ما يسمونه بالفائدة فلا تحل له هذه الفائدة ولا بخلش واحد وإنما يصرفه في المرافق العامة ذلك أقول فلمأمن تأمين شامل فتحطمت سيارته وكان قد دفع الخص الأول فما ينبغي له أن يأخذ ثمن السيارة لانه مقامرة فان اخذ فيصرفه في البراث العامة ايش فكر عندك انت ما اهتمام الاسواق من اللي كانوا معه في السياره مثلا يصيبوا بجراح والتأمين يرتب لهم علاج وهم ما خمس آلاف دينار فهل ياخذ هؤلاء القوم ولا لا ياخذوا نفس الجواب ما في شيء جديد في الموضوع لكن هنا ينظر الى سائق السيارة ان كان هو المتسبب فعليه هو مش على الشريخ واضح طيب. فضل. بالنسبة لخضية السيام هناك من ناحية الواقعية هناك اشكال لانه مثلا عندما يكون الشهر 29 يوم الواقع عندنا في الجزائر عاده عادة السعودية يصومون قبلنا مثلا يصومون قبلنا بيوم فالذي يبدأ الصوم مع, مع الجزائر في بلاده طبعا ثم يذهب ليعتمر وهذا كثير جدا في يبدأ الصوم؟ مع بلاده يعني مع لانه كان مقيمة في الجزائر فيبدأ في الصيام مع الجزائر ثم يذهب ليعتمر في العشر الاواخر من رمضان وهذا كثير جدا فيدركه العيد وهو في السعودية سيجد نفسه وقد صام 28 يوم فهذا الاشكال لا كيف ما 28 يوم في يوم 30 ففي هذه الحالة اذا بقي في البلد الذي يعيد في اليوم التاسع والعشرين بالنسبة للجزائري فهو عليه ان يصوم لأنه لم يصوم الشهر كاملا فمدام انه ابتدأ في بلده فهو يختمه حسب بلده الى 29 اما اذا بلده صام 30 فهو لا يصوم 30 واذا كان العكس، مثلا ابتدأ الصوم في السعودية ورجع الجزائر فيجد نفسه يصوم واحد وثلاثين يوما. ما في بالشأ أيضا. نفس الجواب. يا. هو. صومكم يوم يصومون وفتركم يوم يفترون. شيخنا. أذكر أفتكت في هذا الموقف اليوم البلد يروح فيها. أفترض. يفطر معهم حتى يحظى بصلاة العيد ويكون معهم ويقضي هذا اليوم فما رأيكم والآن سمعت منك انه هو اللي هو كمالة التسعة وعشرين ايوه فهناك اجاب انه يفطر يوم التسعة وعشرين مع البلد اللي هو فيها حتى يحظى بصلاة العيد ويعني معهم ويقضي هذا اليوم ربما يكون هذا له وجه لكن لا ما يبدو لي لأنه الإفطار المتعمد ما يصح وإن كان بالنسبة للعيد أنه يصوم تالي يوم بالنسبة له أفضل أنه يصلي العيد تالي يوم ايضا ايضا ايضا سؤال الأخ في حادث سيارة وتأمين إذا كان متسبب الغير وحصل ضرر له ولمن معه في السيارة فيختلف ما يختلف عن الغير ان يدفع القرش او الدياء او على حسب ايش الواقع اي نعم الغير يدفع وبالتالي اذا الغير ما دفع التأمين يدفع عنه نحن ما نتعرف على التأمين نعرف الغير اه ايوان بس مثل مثل السهول المتن مشكلة. الشذوذ في المثل هل يكون الشذوذ في انه اذا كان خالف الثقه في استخدام لفظ من هو اوثق منه أه ولا أه الشذوذ يكون هو مخالفه الكلمه مخالفة معنى الكلمه لمعنى كلمة اخرى لمن هو اوثق منه يعني شيخنا مثل حديث الإشارة بالسبابة ورد في لفظ كان يشير بها وهذا اللفظ قد ورد في يعني موافقة كثير من الحفاظ ورد بلفظ آخر كان يحركها فهل هذه تعد من الشذوذ بما انه انفرد هناك بلفظ يحركها وهنا اتفق أو جِبَ اتفاق بين الحفاظ يشير بها، فهل هذا يُعد شذوذ بالنسبة للفظ يحركها؟ آه، ليس شذوذ لانه يشير لا يخالف الحركة. <تصفيق> لو لو كان الرواة للحديث الذي ينتعي الى صحابي واحد، الرواة رواه لا يحركها وروى الصخة يحركها. هنا يقال هذا شاذ أما أن يروي الرواة الثقات لفظة لا تنافي رواية الثقة المصرح بمعنى هذا المعنى يوجد ضمنا في رواية الجماعة ولا يوجد في روايتهم ما يخالف في رواية الثقة هذا لا يعتبر شذوذة نعم نفسها. قد يقول قائل بالنسبة نفسها. قد يقول قائل ان هنا حينما جاء الراوي وقال يحركها هنا خالف في اللفظ قد يعني يفهم من كان يحركها لا يفهم منها كما كان يشير بها يعني أن كأنه زاد معنى اخر لم يفهم من تلك الرواية فقالوا بما انه جاء بمعنى اخر لا يفهم من تلك الرواية اذا هو هذه الشذوب وليس زيادة رواية ماذا تفهم تلك الرواية التي عليها الاكثرون ماذا تفهم انه كان يشير بها يحركها انت تعيد اللغة نعم كان نعم يشير بها ماذا تفهم تفهم كان لا يحركها لا اذا فعل امرك عربية اذا قيل رأيت فلانا يشير الى فلان لا يوجد التحريك لذلك هذا ما ضميمة اخرى ذكروا في ترجم زائدة من خزامة الذي ذكر لفظ التحريك بانه كان ثبتا في روايتي عن شو اسم الرجل آه آه آه آه عاصم ابن كليب انا ابيه يعني واحد ابن حجص يعني له مزيه خاصة في تعلقه بهذا الروي وحفظه لمروياته وهو الشيخ يفهم منه المعنى الاخص كمان بنفض يحركه هذا يخذ... المعنى يح... اللي عمله بالاشارة يعني على قولك شيخ. ما هذا وقلنا أنه ما في منافات بين أمرين يا الله سبحانك اللهم وإهلا بحمدك أشهد وإله إله إله إله إله إله أستخرك أتوب إليك إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر شيخنا هل القاعدة لا يروي أبو زرع إلا عن ثقة مامور بها دائما؟ هذا هو الأصل إلا سب... إذا ثبت حكسه وإذي قاعدة لابد من امتزامها في كل الأمور شيخنا قلتم في بعض مدرستكم أن العلماء المتأخرين مشوا عن عنة الأعمش إلا إذا بدأ لهم ما يمنع ذلك سؤال ما الذي قد يبدو حتى تعتبر عن عنة عن عنة الأعمش علة؟ هذا يختلف اختلاف الحديث الذي جاء في تلك العناة فقد يكون في المثنى ما يجعل الباحث يتوقف في قبول هذا المتن لسبب أو اسباب كثيرة قد يكون مثلا المتن يبدو له صوابا أم خطأ هذا شيء آخر يبدو له أنه يخالف القواعد الشرائية فلا يجد سبيل للتوفيق بين هذا المتن وبين تلك القواعد التي هو ألم بها واستقر فقه عليها لا يجوز سبيل التوفيق بين ذلك المتن وتلك القواعد هنا يضطر للبحث عن علة كمينة في أسن في سند ذاك المتن فلا يجد هناك إلا فهذا هو الذي يمكن أن يعلل المتنة بالعنانة أما احاديث هي على الجادة وجاءت من شخص كسليمان ابن مهران الأعمش وهو جبل في العلم والحفظ وإن كان تويما بالعنانة ف لا أقول المتأخرون فقط هم الذين سلكوا فنحن نجد في الصحيحين بل وفي غير الصحيحين من الذين التزموا الصحة فيما رووا في كتب من الأحاديث أنهم لا يلتفتون إلى نعنه الاعمش وأنا أدري أن الحافظ بن حجر العسخلاني وامثاله من الباحثين ومن علماء المحدثين يجيبون عن عن عن في الصحيحين عن عن عن حسن الظن بين عن ومسلم لعلهم وجدوا عن فيها التصريح عن ولعل ولا علا وهذا هو الاصل في تسليك تصفيه لأي من سواء كانوا فقهاء أو محدثين إلا إذا تبين شيء لا مناص للباحث من أن يقول أخضأ فلان لكن الاصل هو تسليك رواية فلان وقول فلان ف حينما نجد علماء الحديث يسلكون عن عنس الأعمش مثلا وغيره فنحن نقول أن هذا هو عملهم حينما لا يجدون في المتن ما يضطرهم إلى البحث عن عله قفية على هذا نحن اتبعناهم في هذا السبيل فلا أضعف حديثا في عنعنة العمش إلا إذا تبين لي أن في المتن شيء من النكارة ولا سبيل لي إلى إعلان ذلك المتن إلا بالعنعنة حينذاك أتشبث بها شيرك الرائد بالحكم على حديث سنده ضعيف بالصحة والحصن بفجة الواقع يشهد الحديث ويقوي بشجه أن الواقع يشهد لهذا الحديث ويقوي لا ما نرى هذا لا. لأن كثيرا من الأحاديث يمكن أن تكون قد صدرت من بعض العلماء كياسة أو فراسة منهم والأصل أنه لا ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ثبت طريق أهل الحديث أنه قاله وليس لمجرد صحه معناه فنحن نعلم أن أتراع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلهمون النطق بالحكم وبالعلم الصحيح فإذا أخطأ راوي ما فنسب حكمة من تلك الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت مطابقة لما سيأتي من المستقبل فيمكن أن يكون هذا فراش منهم ولم يتكلم الرسول عليه السلام بذلك ولهذا لا يصح تصحيح الحديث الذي لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شهد له الواقع لأن هذا الواقع يمكن أن يتنبأ به بعض العقلاء بعض الاذكياء أو بعض العلماء هذا الجواب يعني هذا الشواف شيخنا هل هناك سوى العباد عن ابن نهيعة من تقبل بهم روايته كما في الميزان ذكر الذهبي عبد الله القنبي فهل هناك سوى الثلاثة عباد؟ إين عاجماء اخرين الان لا يحضرني منهم سوى قتيبة بن سعيد المصري. آه فقد ذكره الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أنه أيضا إذا روى عن ابن اللهية حديثا فحديثه صحيح لأنه كان يروي من كتبه أما غيره فمذكور معلق عندي في بعض الحواشي لكن لا أذكر الآن سواه هل مجهود العين إذا لم يروي عنه إلا الضعيف اتفاقا يصلح للإستشهاد وماذا لو كان هذا الضعيف مختلف فيه لا. ينظر إلى الراجع فيه